بسم الله الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالت قراءتنا منصوله في هذا التفسير المبارك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقد وقفنا عند تفسير سوره ال عمران بعدما فرغنا من تفسير سوره البقره بحمد من الله ومننا نسال الله سبحانه وتعالى يسر علينا وعليكم قراءة هذا التفسير حتى نتمه هو سبحانه وتعالى وحده بنعمته تتم الصالحة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى: الإفلام نيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 والله تكفي الإنسان شوف هذه آيات قليلات من القرآن بلغت صوره مئة صورة واربع عشرة صورة شوف هذه ايات لكن تكفي منهج حياة يعني هل لو الإنسان اقتصر على هذه الآيات ليتعلم الهدايه تكفي ولا ما تكفي يعني هذه الآيات ماذا غادرت غادرت وصف رب سبحانه وتعالى بصفات علية وبأسماء حسنة أبداً ما غادرت غادرت بيان المنهج القويم الذي لا يسير عليه المؤمن في هذه الأمة بل في جميع الأمم حينما من عليها بإنزال هذه الكتب من الثورات والإنجيل والقرآن لتعلم البشرية أن السعادة في استقامتها على ما أنزل الله أبدا ماذا غادرت غادرت وعدا ووعيدا ينتظر الإنسان في الآخرة ابدا ما غدرت غدرت ماذا هذه الليات ماذا غادرت ما غادرت شيء ولهذا طريقة القرآن وهذا من أرفع أنواع العلوم أن يكون الإنسان في طلبه وفي تعلمه وفي دعوته وفي منهجه على طريقه القرآن اعظم شيء ينتفع به طالب العلم ان يجعل طريقته على طريقه القرآن في الاستدلال في التربية في المنهج في الطريقه على طريقه القرآن ولهذا تجد العلماء الربانيين الذين يسيرون هذه الطريقه موفقين واعظم من ينتفع به من الناس من كانت طريقته على طريقه القران شوف مثلاً دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوة على طريقة القرآن تماماً دعوة الشيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى الشيخ السعدي كان موفقا في هذا الباب جدا أيضاً وكان حريصاً على الاستفادة من القرآن بأقصى صورة ولهذا كثرت مصنفاته في هذا الباب، وقواعده المبسطة هذه القواعد الحسان في تفسير القرآن تدل على عمق فهمه لأنواع الهداية في القرآن نعم ألف لام من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله تعالى أن يعني الذي اختص الله سبحانه وتعالى بإمه وان كنا نعلم المراد منها ولا يعني العلم يعني لعل الشيخ يقصد العلم الحرفي معنى الالف واللام والميم وكذا لكن عرفنا المراد منها وهي الإشارة إلى أن هذا القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف فهو من جنس ما تتكلمون به وليس غريبا عليكم وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليتم التحدي فلا ينبغي لأحد أن يعتذر بعدم الاستجابة بعدم الفهم لهذا القرآن ولو كان بلغتنا لفهمناه ولا عرفناه بل هو من لغتكم ومن جنس ما تتكلمون به هو بالالف واللام والميم والراء والصاد والعين التي تلك اللغة التي مهارت فيها والتي حزتم فيها ما حزتم من العلو ولهذا تم التحدي وصاغ التحدي فليأتوا مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بمثل هذا القرآن فليأتوا بصوره مثلين مفتريات فاتوا بصورة من مثله إلى غير ذلك من الآيات فهو إشارة إلى أن هذا القرآن المتحدى به هو قران عربي ولهذا تتم الحجه على الخلق بأمرين واحد ببلوغ النص القرآن فمن لم يبلغ القرآن ولم تبلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف شيئا ولا سمع عن شيء ومات على ذلك فاننا في الدنيا نحكم عليه بظاهره مات على الكفر فهو كافر اما في الاخره فانه يمتحن لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب اقترفه على علم قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذا حتى يبين لهم ما يتقون فأولئهم تحنون يوم القيامه لانه لم يبلغه النص لم يبلغه النص لم تبلغه الحجة الرساليه ما بلغه النص مات على ذلك في بذية بعيده ما سمع على النص ومات ولا يعرف شيئا خلاف ما كان عليه هذا في الدنيا نجري عليه أحكام الظاهر وأما في الاخره فانه يمتحن. طيب الأمر الثاني تقوم الحجة بالفهم لهذا النص فإذا بلغ القرآن قوم من الأعاج ما عرفوا ولا فهموه ولا فقهوه ولا غير ذلك فهؤلاء ينظروا فيه فإن كانت لديه يعني من بلغوا النص والله فمن كان لديه أدوات الفهم وعنده الاستطاعه على إزالة العجمة فلن نزلها لا يعذر أما من كان لديه أدوات الفهم فتحركت نفسه لطلب الهدى وأراد الهدى ولكنه لم يبلغ ولم يسمع عنه فذاك الذي يعذره الله سبحانه وتعالى واضح المسألة أعود قائله إن الحجة تقوم على الخلق بامرين بالنص واحد اثنين بفهمه فمن لم يبلغه النص بتاتا ومات ولم يسمع كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع بأحد من هذه الامه يهودين ولا الصرين ثم لم يؤمن بالذي جيت بي إلا كان من أهل النار أو إلا أدخله اللهم نعم إن سمع خلاص هذا ما سمع طيب إذا ما سمع ومات على ذلك نجري عليه أحكام الظالم كافر كافر ولكنه في الأخرة يمتح على الصحيح الثاني بلغه النص ولم يستطع فهم لعجمه عنده ولا عنده أدوات فعمل بالمستطاع وجاهل كثيرا فهذا يعبر والآخر بلغ النص ولم يفهمه لكن عنده أدوات الفهم عنده أدوات الفات ولم يتحرك لطلب الهدى ولم يبذل جهدا في إزالة هذا الجهل لم يبذل جهدا في إزالة هذا الجهد ورضي بهذا الذي هو فيه فهذا اعراض فلا يعذر قال سبحانه ومن اظلم ممن ذكر باياته ربه ثم اعرض عنه ولذلك نقول باختصار شديد جدا ان الجهل على قسمين جهل يزال وجهل لا يزال فالجهل الذي يزال هو الذي يملك الانسان ادوات ازالته ويوجد لديه وفي بيئته اسباب ازالته لكنه اعرض فهذا لا يعذر لانه مفرط لانه مقصر ولو اعذرنا هذا لما بقي احد يلام والثاني جهل لا يزال فلا الأسباب موجودة ولا السماع اصلا موجود فهذا الذي يعبر في أحكام الدنيا في هذا الذي تجري عليه أحكام الدنيا ثم يوم القيامة يمتحن لان الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله لا يدخل احدا النار إلا بذنب ولهذا لما بقي في الجنه فضل خلق الله لها خلق وانشا خلقا فادخله لانها رحمة يرحم بها من يشاء ولما بقي في النار فضل ها؟ انشا نشا فأدخلهم النار صح؟ لا, لا. وضع قدمه فانزوى بعضها إلى بعض هذا باختصار شديد هذا التفصيل في غاية الأهمية أما من لديه أدوات الفه وعنده أسباب إزالة الجهل ولكنه أعرض فكيف نعذر فلو أعذرناه لما بقي أحد على وجه الأرض إيه؟ لا يعذر والله سبحانه وتعالى قد لام وعاتب هؤلاء الذين ذكروا فأعرضوا يبقى إذا الإشارة بـالف لام ميم الف لام ميم صاد كاف ها هي, هي عين صاد شارة إلى أن القرآن المتحدث به إنما هو مولف من هذه الأحرف التي تمت بها حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه نعم وكأول لذلك تقتصر الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف الف لام ميم ذلك الكتاب الف لام ميم صاد كتاب أنزل الف لام ميم را تلك عيات الكتاب الف لام را كتاب أنزلناه كاف هاي حاء عين سين قات كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله الأزحى وهكذا فتكثر تكثر الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف المقطعة في أوائل الصف لهذا نقول ليس في القرآن شيء لا يعرف معناه بل كل شيء في القرآن معلوم المعنى، ولذلك إن قلنا هل في القرآن متشابه لا يعلم معناه إلا الله؟ هل في القرآن متشابه لا يعلم معناه إلا الله؟ الجواب عن ذلك نقول لا بد من التفصيل في معنى المتشابه، فإن قصدنا التشابه المطلق. المطلق وأن أحداً لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فنقول ليس في القران شيء من هذا إلا ما تعلق بأمور غيبية فلا يعلم كيفيتها وحقيقة ما تقول إليه إلا وسبحانه وتعالى حقائق الأموم والكيفيات أما من جهة المعنى أما من جهة المعنى ففيه التشابه النسبي قد يقص على البعض نعم في من آيات القرآن ما تخفض للاته إلا على الراسخين وأكثر الناس لا يعرفونها لنسميه تشابه نسبي يعني تشابه بالنسبة للبعض أما عند الآخرين عند العلماء فهو معلوم ومعلوم يبقى المطلق هذا يتعلق بالكيفيات وحقائق الأموم أما من جهه المعاني من جهة المعاني فالقرآن معلوم المعنى لدى الأمة ولا يمكن قط أن يخفى معنى لآية أو لذة في القرآن على مجموع الأمة بل قد يخفى هذا على بعض الأمة أما الأمة في مجموعها تعلم معنى هذه الآية يبقى فقط الحروف المقطعة يقولون إن كنتم تقولون بأن كل شيء في القرآن يعلم معناه فما معنى ألف لام نقول عرفنا المراد منها أما المعنى للأحرف الالف واللام والميم أو كذا فقد اختلف اهل العلم في ذلك منهم من قال ليس لها معاني بالأحرف ليس لها من تكلم في المعنى على كل هذا مما قد يفوض فيه العلم الى الله سبحانه وتعالى لكن عرفنا المراد والقرآن إنما نزل آيات بينات نعرف المراد من رأي فعرفنا المراد من هذه الحروف المقطعة فارتفع الإشكال في ذكرها وعرفنا ما يراد من ورائها فليس في القرآن شيء لا يعلم ايه معناه واما ما قصده ابن عباس حينما قال تفسير لا يعلمه الا الله فالمراد به حقائق حقائق ما اخبر الله عز وجل به من ايه من غيبيات حقائق وكيفيات صفاته حقائق وكيفيات ما يكون في اليوم الاخر ولهذا صح الوقف على قوله تبارك وتعالى وما اعلم تاويله الا الله وصح الوصل أيضا وما يعلم تأويله إلا الله والرصيحون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله صح الوقف قصدنا حقائق ما تقول إليه الأشياء وصح الوصل قصدنا بالتأويل التفسير فما يعلم تفسيره إلا الله والرصيحون في العلم تباثم يا إخواني فلا ينكر على من وصل ولا ينكر على من وقف لكن المهم أن تعرف إذا وقفت فما المعنى للتأويل وإذا وصلت فما المعنى أيضا للتأويل نعم فاخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة القيوم القائم بنفسه المقيم لاحوال خلقه وقد أقام احوالهم الدينيه واحوالهم الدنيويه والقدريه فانزل على ربه كلام معدود عد كلام الشيخ سيد رحمه الله تعالى كلام معدود عد وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية شوف هذا التفصيل على وجهزته إلا, إلا أنه يحمل معنا عميقا فالله سبحانه وتعالى أقام أحوالهم ولم يخرج عن عن الله سبحانه وتعالى من أحوال العباد شيء لا الدينية ولا الدنيوية ولا القدرية فكل شيء راجع لله سبحانه وتعالى القيوم مع فلا يقوم شيء الا به سبحانه لا دنيا ولا دين مع على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب اي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين وكذلك أنزل السورات والإنجيل ولهذا صح اننا نشهد لجميع الأنبياء بمقتضى شهادة الله سبحانه وتعالى في القرآن بمقتضى القرآن هذا نشهد, نشهد لجميع الأنبياء والمرسلين أنهم بلغوا رسالة وأدوا الأمان فمصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه فجمع بين, بين التصديق وبين الهيمنه فقد اوزعه الله سبحانه وتعالى ما لم يودع كتبا سابقه نعم من قبل هذا الكتاب هدى للناس واكمل الرساله وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات وفرق بين الحق والباطل به وفرق به بين الحق والباطل والسعاده والشقاوة والصراط المستقيم وطرق الجحيم فالذين امنوا به واهتدوا حصر لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل إن الذين يفهمون بايات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ممن عطاه ومن ثمان قيوميته تعالى النجد أن الله سبحانه وتعالى بأنه منتقم لا يأتي مجردا في النصوص وإنما يأتي مضاف الله عزيز ذو انتقام إن من المجرمين منتقمون ولهذا لا يقال اسمه المنتقم ولا يدعى يا منتقم يا منتقم هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إنما وصف سبحانه وتعالى بهذا إنما وصف على جهتين كما قالت على إن من المجرمين منتقم فيكون على وجه الاخبار والله عزيز ذو انتقام أما المنتقم, المنتقم هذا ليس فيه الثناء او المدح المطلق او الكامل نعم أيه. اكمل خلينا في المنطقة نعم ومن تمام قيوميته تعالى ان علمه محيط بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء حتى ما في بطون الحوامل فهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء من ذكر وانثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في اطوار خلقته, خلقته وبديع حكمته فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم باحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو نعم وليس المعنى أنه علمه عن القصر إن هذا ذكر ولا أنثى حتى يقول قائل الآن نحن نعلم الآن ما في بطون الحوامل ذكر أو أنثى نقول أنت الآن بهذه الأجهزة التي هيأه الله ولولا تهيئة الله ما كانت حياها الله الآن قد كشفت ما خلقه الله سبحانه وتعالى لكن علم الله عز وجل بما في بطون النساء الذي صرق في فحام علم بقى أشمل وأكمل فمن الذي جعله ذكرا أنه أنت بجهازك من الذي جعله كامل الخلقة او ناقصا أو أنت أبس علم بما يكو... سيكون معلم من الشقاوة والسعادة أنت فلا تترك كل هذا ويشكر عليك بقى هذا الجهاز الذي ينقل لك بعد مدة اللي في البطن هذا ذكر ولا انثى عاد هذا وسيلة من وسائل علمي التي الله عز وجل لك وزي بالضغط احنا الآن لو جبنا جهاز راديو نحن لا نسمع أصواتنا الآن لكن لو جبنا جهاز راديو وحطناه واتكنا على الزر سوف نسمع إيه أصواتنا هم يا سلام دا يشكل عين هذا أن أن هذا يعني يضارع قدرة الله سبحانه وتعالى فمثل هذه الأشياء تحط جهاز يطلع الصورة موجودة ذكر ولا أنثى ويظن ويظن الإنسان بذلك أنه بلغ مبلغا إيه مبلغا عظيما نحن نقود العلم بما في الأرحام علم واسع جدا وشامل جدا علم بالذكر والأنثى علم بالشقاء والسعادة خلق كامل أو ناقص إلى غير ذلك من هذه الأحوال والأطوار الانتقال من ثور إلى ثور ما يملكه أحد ابدا ما يملكه أحد حتى إذا تم له مئة وعشرون يوما يلا هات الكون كله ينفخ فيه الروح هات الكون كله ينفخ فيه الروح لا يمكن ليس بنافذ يبقى أعظم ما وصلنا إليه أننا فقط نقلنا صوره خفيه الى صوره ظاهره بما هي الله عز وجل لنا من علم عرفنا به ذلك فقط ناقل صوره صوره يعني ما الانسان الان ما يفتن مثلا بصوره تيجي في التلفزيون يقول لا ازاي كلا يبقى في مصر وصورته هنا ازاي الكلام ده حاجه عجيبه جدا ده دول هيخلقوا بقى السماوات والارض نحن لا نفهم بهذا اصلا لأننا نعلم أن هذا عن طريق جهاز ينقل هذه الصورة من هذه إلى تلك. فيحاكي هذه الصورة الموجودة. لكن هذا وخلق الإنسان نفسه يتشابه عليه ابدا فلا نفرح حال أن إحنا نقلنا صورة في البطن إلى الخارج وعرفنا إذا ذكر ولا أنثى. نعم. لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعف بهم الحكيم في خلقه وشرعه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب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 أنه هو الذي تفرد لإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وأعجابه وإصلاحه للخلق وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لفتابه وتأويلا له على مشاربهم ومجاهبهم ليظلوا ويظلوا وأن أهل ليضل العلم ليظل ويظل ليظل ليضل وي... ليضلوا ويضلوا وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أسئدتهم فأثمر لهم العلم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكم ومتشابه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولو الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة نعم لهذا كانت قائلة آل السنة والجماعة الجمع بين النصوص ورد ما تشابه منها إلى المحكم والله سبحانه وتعالى قد ابتلان بالمتشابه وإلى فربنا سبحانه قادر على أن يجعل القرآن كله من المحكمات التي لا تختلف يختلف الناس فيها في دلالة لفظ او يعم لفظ فيشمل انواعا متعددة من المعاني فلا يعرف تعيينها إلا الراسخون. الله سبحانه وتعالى قادر على هذا ولكن جعل في القرآن محكما ومتشابها ليبتلي عباده وليميز الخبيث من الطيب ولتختلف المشارب فالله عز وجل قدر كونا أن يكون عاص ومصيع أن يكون كافر ومؤمن أن يكون مهتد ومنحرف فقائده أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم هذا أحد معاني التشابه والإحكام في القرآن فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأن بعضه متشابه وبعضه محكم كهذه الآية منه آيات بينات محكمات من المكتب اخرى متشابهات ووصف القرآن كله بأنه متشابه كتاب متشابهاً مثاني ووصف القرآن كله بأنه محكم كتاب أحكمت آيات فما معنى الإحكام والتشابه في كل منه آيات محكمات هن أم الكتاب متشابهات هذا رجع إلى وضوح الدلالة وخفائها فآيات القرآن منهم هو معلوم الدلالة وهذا المحكم او ما خطيت دلالته على البعض وهو المتشابه. أما أنه كل أنه كله محكم فالمعنى أنه لا تناقض بين آياته ولا تكذيب بين أخباره وأما أنه كله متشابه أي تشابهت أخباره وأوامره وثنيت فقد تشابه حسنا وجمالا وإتقانا فلا تعارض بين وصف القرآن كله بأنه متشابه وبين وصفه كله بأنه محكم وبين جعل بعض آياته محكمة وبعض آياته متشابهة إذا عرفنا معنى التشابه والاحكام في كل موضع يريد فيه التشابه والاحكام قاعدة أهل السنة والجماعة قاعدة برض وسلام لا يجدون والله الحمد والمنه فعارضا فإن المصدر واحد وإذا كان المصدر واحدا فلا تجديد لا سيما ما تعلق بالاخبار ولهذا قلنا بأن الأخبار لا يدخلها نسخ مستحيل انما يدخل الأحكام نسخ لتظهر الشكمة أما الأخبار فلا يدخلها نسخ لهذا هم يجمعون بين المتشابه والمحكم فيردون المتشاب لعلمهم أن أصله محكم وأن دلالته والمعنى من ورائه معنى لا يتعارض مع الاحكام فيجمعون بين هذا والاحكام فيصبح القرآن عندهم جميعه محكما لما عند أولي العلم الراسخين القران كله إيه؟ محكم لانهم ردوا متشابهه الى فنحن نعرف جميعا الجامعه بين قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عظيبا عظيما وبين قوله تعالى فمن عفي او من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نحن نعرف هذا جميعا ولا نعارض بين نصوص القرآن هنا وهنا نحن نعلم جميعا أن قول الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى أن ذلك لا يتعارض مع قول سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وأن الله أثبت لنا مشيئة وأثبت لنا إرادة بها ينسب إليها فعلنا وبها وبسببها ينزل علينا عقاب او نتاب ولو ط... ولو عطلنا تلك الاراده والمشيئه لكان من أبين الظلم ان يحاسبنا الله على ما ارادنا فيه ولا مشيئنا نحن نعلم هذا جيدا زيداً. ولا نعارض بين ايات القران والسنه كذلك وهذا غايه ما يصل اليه الراسخ لهذا قال سبحانه تعالى هنا والراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا فيعود القرآن كله إيه محكما وما يذكر إلا اولو الالباب ما صل هذه منزلة إلا اولو الألب لهذا كان من أعظم وسائل الضلال أن تضرب النصوص بعضها ببعض وأن, وأن تنظر إليها بنظري الأعور فتأخذ بعضا وتترك بعضا لا من كلام الله ورسوله ولا من كلام العلماء فتأتي إلى كلام العلماء فتبتر بعضه وتأخذ ما اعتقدته أولا لتنشره بين الناس عليهم ذا كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء وأنت تعلم أن كلاما آخر يعارضه ولم تستطع الجمع هل جمعت ولهذا تجد هؤلاء السراق تجد هؤلاء السراق إنما إذا صنفوا أو تكلموا أو ألفوا لا يشيرون إلى القول الآخر والجمع بينه وبينه وإنما يصدرون ذلك الأمة على أن هذا إجماع وان هذا هو القول المبين ولهذا تجد الطلاب الذين تربون على هذا اذا وجدوا وسمعوا من يقول بالقول الاخر جرموه ولو كان قولا عند السلف يجرمون ليه لانه سمع إلا هذا القول ولا قرا في الكتاب الا هذا القول فتجد كتبا تؤلف في مسائل لا تذكر الا مساله واحده بما يظهر لمن صنفه بأدلة يظهر مصنف أنها أدلة المسألة وفقط لكن سجد الراسخ لا ينتظر عنده أمانة علمية في البحث في المسألة القولاني يذكر القولين ويرجح ويجمع في المسألة التي تقال يذكر هذا في المسألة ماذا بالألسونة والجماعة في إجمع يبين هذا بالأدلة ويخير إلى قول الفرق ويرد على ذلك هذه أمانة علمية لكن أن تقيم الكتابا أو أن تقيم محاضرة أو تخطب خطبة قائمة على فهمك أنت ومرادك أنت ولا تشير إلى قول آخر لا لا هذا من الأمن العلمية ولا هذا مقتضى الإيمان والرسوخ نعم هناك المتشابه والمحكة هناك هذا وذا هناك فاصبر صبرا جميلا فاصبر على ما يقولون هزرهم هجرا جميلا وهناك أجن الذين يقاتلون وهناك جاهد الكفار المنافقين هناك صدراً اليات فإنما موعدكم الجنة وهناك من يقتل يوم فله الجنة هناك هذا وهناك ذا فكيف الجمع بين هذه الأحوال بد أن نرد المتشابه إلى المحكم طريقة أهل العلم العجيب أننا نقسم هذا المنهج وإن انتسبنا إليه فنجعله مثل في باب دون باب نجعله في باب الأسماء والصفات ونتألق إذ نستدل ولتركه في باب آخر والأمر واحد والمسلك واحد والمشرب واحد فحينما نتكلم في تقرير مذهب السنة والجماعة في الأسماء والصفات حتما ولا بد أن نشيره إلى مذهبين باطلين أشار إليهما القرآن في قوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير إلى غلاة في الاثبات وإلى غلاة في التعطيل إلى غلاة في الإثباث يرد عليهم الله بقول ليس كمدني شيء وإلى غلاة في التعطيل يرد الله عز وجل عليهم بقوله وهو السميع البصير فلابد أن نشير إلى المذهبين وإلى الطائفتين إلى المعاصلة وإلى الممثلة لأن الحق وسط بين طائفتين فلا بد أن نجمع بين النصوص ولا نعارض بينها لماذا نأتي فنقول في تجويز الطواف حول القبور ودسم الصالحين في المساجد نأتي فنقول قال تعالى قد الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد او في صناعه التماثيل يصنعون له ما يشاء من محليب وتماثيل والجفان كالجواب والقدور رافيات ولهذا نحن نقول مهما وضح كلام العالم مهما وضح واستدل عليه بجميع الأدلة فإنه يبقى ذائق غير قابل لله ومرض عليه الإشكالات ولهذا أول ما تتكلم أنا مش فاهم أه والله مش عارف أبو لي أنت تعلم ولكن على قيظ من قال لا تسمعوا هذا القرآن والغو فيه قلوا مش, مش عارفين فإذا كان هذا في كتاب الله وكلام الله البين الواضح وكلام رسوله فانده لا يكون في كلام العلماء ده بأولى يكون في كلام العلماء فلا بد أن نتربع على دي القدرات المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم وإذا ظهر لي إشكال أدب الراسخين لإزالة الشبهة في هذا الأمر إنما نأخذ بعض النصوص أو أخذ بعض الفقرات من كلام العالم وأطير بها وأجعل فيها مصنفا ويعني أبين الأم هذا هو القول المعتبر وخلافه في المعتبر أن هذا هو القول الأوحد في المسألة هذا طبعا من التلبيس ومن التجني على نصوص فلا بد أن نجمع بين النصوص جميعها ولا بد أن لا نسيء الظن حتى نعرف الحق في المسألة وأن نعرف نصوص النصوص الواردة فين في المفألة بدل من التجني على أحد فهذه قاعدة سواء عملناها في كتاب الله لابد أن نرد المتشابه المحرك في سنة رسول الله لابد أن نرد المتشابه المحرك في كلام العلماء لابد أن نرد مجمل كلامه إلى ما فصله إلى ما فصله لكن قد يصرح العالم ومع ذلك يصرح مئة مرة ومع ذلك تأخذ له موضعا أجمل فيه وتطرك هذا بل قد يتوب العالم قد يتوب الواحد ويرجع عن قوله فلا ينقل هذا الرجوع وينقل ما كان قبل الرجوع فيحصل غلو في الجرح والتعديد فيحصل غلو في في الجرش وتاس فلا نزال نجرح اناسا قالوا أقوالا تابوا عنها ورجعوا لكن ما زلنا نجرحهم بهذه الأقوال لكن هناك وسط ومن تاب, تاب الله عليه ومن رجع الحق قبل أين ما كان نعم. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله إن أريد بالتأويل معرفة عقبة الأمور وما تنتهي إليه وتقول تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى وإن أريد بالتأويل معنى التفكير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها ولما كان المقام مقاما قسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله, دعوا الله أن يثبتهم على الإيمان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 في المتشابهات شوف شوف الكلام الجميل زي ما قلنا يعني تفسير السعد تفسير تربية إذا أردت تفسير رب عن معاني السلفية تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى شوف أتكلم عن المثالك المعاني العميقة التي تصنبط من هذه الآيات كمثلك لطالب العلم مثلك الأطحاب الهداية والاستقامة إذا أردوه يعني ما يفوت الشيخ الفرصة رحمه الله تعالى يقول وهذه الآية تصلح مثالا للإيه؟ للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات ربنا لا تزلق لهم حاجة العبد إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرا إيلا وميكا إيلا وإصراف إلى فاطرة فنوات الأرض عالم الغيب والشهاد أنت تحكم بين عميدك لما كانت تختلفون اهدي من المختلف فيما حق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لأن عجيب أخوان والله والله عجيب يعني بعض مثلا الناس يبقى على الضلال على الضلال البين الواضح ثم إنه ينتقص أهل استقامة وقول الناس الله نهديه الله يتبع لنا الله أخي العالم وعند يعني سبحان الله ومن يهديه وهو على الظلام غارق في الظلام ولكنه لا يتبين أو غارق في الافتراء ولكنه يقرر عاقبة المفترين يقول أنا ما أتكلم والله المفتري أنا والله ما أتكلم إلا بينه أعود بالله كيف ننتقص العلماء النبي ابن عسكري يقول والعلماء يقولون اعوذ بالله نعوده بالله وهو مفتري ما دليلك ولا دليل واحد ولا نصف دليل فنعود بالله ان نرتقي الى هذا تلك الدركه الدركه ان يكون الانسان غارقا في الضلال ومع ذلك يحسب انه يحسن صنعا وان من كان اخذا بزمام الاستقامه انه على الضلال المبين وربنا يهدي ربنا يهدي ويرجع الحق ويحارب أهل الاستقامة وينزل فيهم نصوص محاربة في أهل الضلال ويصرف الناس عن أهل الاستقامة مستشبا بنصوص صرف الناس عن فرعون وقومه. نعم وهذا مسأل قديم أليس فرعون الناصح إني أخافه أن يبدل دينكم أو أن يرجر في الأرض الفساد من اللي قال لهذا الكلام يعني قواعد الضلال واحد ويم... و... و... ولم تكن فرعون مش لازم مش لازم يعني واحد إذا شابه اليهودي يهودي في صفة أو إذا شابه نصر في صفة ونصراني أو في مشرك أو في في في لا. ولكن قواعد الضلال خصوصي السبب ولكن عبره بعموم المعنى إني اخاف ان يبدل يدينكم او ان يظهر في الارض الفساد هذا موسى نعم وذلك طب. أن الله تعالى ذكر عن الراسخين انهم يسالونه الا أن يدير قلوبهم بعد اذ هداهم وقد أخبر في آيات أخر عن الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم وقوله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أسئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نعم لا يكون شيء إلا بإيه بذم. بسبب منه. نعم الله يهدي ويضل ويوفق ويخذل لكن بايه بسبب زغ غلبه صرفوا صرف الله قلوبهم نقلبوا في تتمم يؤمن به اول مره اي لانهم لم يؤمنوا به اول مره نعم فالعبد اذا تولى عن ربه ووالى عدوه وراى الحق فصدف عنه وراى الباطل فاختاره والله الله ما تولى لنفسه وازاغ قلبه عقوبه له على زوجه وما ضل الله ولكنه ظلم نفسه فلا يدن الا نفسه الامناره بالسوء والله اعلم يعني لما سجد يا اخواني مثلا عشان ابين لكم مثل هذه الانسان قد يكون غارقا في ويحسب ويتهم أهل الاستقامة كما الأنبياء يعني يعني إذا قيل في حق موسى أنه يريد أن يبدل دين قومه وأن يظهر في الأرض الفساد يعني من بالي أولا من بعد يعني ما تجد مثلا من يتصدر الناس اليوم على القناة القضية ويقول إن مثلث الشر شوف وقعة دي العبارة على قلب سيكون إيه إن مثلث الشر يتكون من مين من الثيميين أدبع ابن ثيمية والوهابيين سبع ابن عبد الوهاب والبهائيين قاعدة الثيميون وضلعاف الوهابيون والبهائيون يعني ده كلام هو سيسأل عنه أمام الرب وهو يعلم أنه سيسأل لكن الجهاد لابد أن يبلغه يعني مثلث الشر في الناس اليوم هؤلاء أسباع ابن ثيمية وأسباع ابن عبد الوهاب والبهائيين يعني لا فرق بين ابن عبد الوهاب وابن سيمية وبين البهائيين كل مثلث واحد انا اظن انه يعني جاب البهائيين ليلبس على الناس ولو جاب مثلا الحنابلة وهو يريد ذلك لكن وشال الحنبلة وحط مثلا الوهابي البهائيين ليكون الرجل يعني في غاية الانصاف يعني زي ما هو بيعمل كده برضو بيعمل كده ليلبس على الناس هل مثلث الشر مثل في الشر يدخل فيه ضلع ابن عبد الوهاب هل من أضلع الشر هل ابن عبد الله من أضلع الشر هل ابن سيمية من أضلع الشر سبحان الله لكن الذي يقول هذا إيه شجر ولا حجر يقول هذا إنسان ينتسب إلى العلم فنعود بالله يا خلنا الخذلان والله نعود بالله من الخذلان نعود بالله من أن نقرر شيئا يكون هو الضلنا نحسبه نحسبه حقا ولهذا إذا لم يقم على الحق الأدلة الناصعة البينة وتعرف من يقول به يعني أنت خلي بالك أنت برضو ما تتقش بنفسك أنت شوفني له قدامك يعني أنا مقل بقول صبقني إليه الأئمة والعلماء أحمد بن تيمية ابن عبد الوهاب البخاري المنسكس وأنا وراهم وأنا وراهم فمستحيل يكون أئمة دول ومن أتبعه ما أولئي أن يكونوا على الضلال فأنا أضمن إنما أنا بنفسي أقولوا قولي أنا شك في أنا وراء هؤلاء الذين فهموا النصوص هذا الفهر واجيب الكتب فينا جماعة إمة السنة فينا إمة السنة الأوائل قبل ابن ثيمية وقبل ابن عبد الوهاب أحمد هاتو أنت تخالف يا من تقول مثلث الشر تخالف في إمامة أحمد لا لا وخالف في إمامة أحمد طب هات لنا القول من ابن ثيمية وابن ابن عبد الوهاب يخالف ما عليه أحمد في تقريره إلى المذهب السلف الصحيح هات إذا كنت تابعا لأحمد أو تابعا للشفيع اختار يا أخي مذهبا تتبعه عاوز عاوزني تكون شافعي مالكي حنبلي حنفي هات دول يلا حطهم الآن وزين ابن عبد الوهاب وزين ابن تيمية بميزان هؤلاء إن كنت متبعا فعلاً للشفيعية حقا أو لمالك الحقا أو لأحمد حقا شوف خالب في إيه وإنت الآن بتخالب في إيه هل إنت على مدى بالشفيع ومالك وأحمد هل أحمد هل الشافعي هل مالك رحمه الله تعالى أول الصفات التي تقوله حرفه الصفات أنت الذي بتحريفه أنت الآن هل قالوا بجواز الدعاء ولا التوسل ولا الاستغاثة ولا الاستعانة ولا الذبح ولا النذر كما تفعل أنت الآن ما هو أنت تنقم على شيخ الاسلام الثانية وعلى ابن عبد الوهاب تنقم إيه؟ تنقم أنهم جمع الأمة على التوحيد الصافي ونوضع للأمة قواعد النجاة بالتفصيل وهي موجود الحمد لله في الكتاب والسنة وفي الأئمة قبلهم ولم تكن خفية على أحمد ولا البخاري ولهذا ابن ثيمية ينتقي ويأخذ من كلام البخاري ويأخذ من كلام أحمد ويعتبرهم أئمة عظاما هو طالب عندهم تلميذ على علمه لم يخالف في هذا شيخ الإسلام ولو خالفه فالعايز أدلع النقطة احنا نخشى أن نكون بنقرر حاجات وبنكتب وإحنا سلفيون ونحن سلفيون نقرر سبحان الله مذهبا ضالا مذهب ضال أو مخالف لمذهب آل سلامة الجماعة وننعى على الآخرين ونحسب أننا نحسن صنعا نحسب أننا نحسن صناعة لا أنا لابد قبل أن تزعم قولا أعلم دليله وأعلم من قال به بوضوح مش بإجمال مش بتلبيه بوضوح نبين ولا أخذ من كلام العلماء وأدخل على كلام العلماء باعتقاد صادق وإنما انتقل من كلام العلماء ما يدل فعلا على هذا أخذ كلام العلماء برمته ولك تشتبه علي الأمور وإن اشتبه علي, علي أمور ونرجعت فيه إلى الراسخين لكن يوم من الأيام الواحد يقوم فيقول مثلث الشر ابن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام أو الوهابي البهائيون هذا مثلث الشر سبحان الله وما المثلث الخير مين يعني مثلث الخير مين الصوفيه الضلال ولا الاشاعره المحرفون ولا المعتزله الأغبياء الذين يدعوا الذكاء ده مثلث مثلث الخير نعم هذا من تتمه كلام الراسخين في العلم وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام وان الله لا بد ان يوقع ما وعد به وذلك يستلزم موجبه ومفتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات نعم نفسك يعني مثلك أهل الاستقامة مثلك أهل الاستقامة حيال نصوص القرآن والسن مسألة في غاية الأهمية مسألة نحن في الحقيقة نختلف فيها كثيرا من جهة المسلك والتربية والأدب مع نصوص الوحيين فأكثر المشارك التي انتهجت مناهج عديدة انما ترجع لعدم العمل بهداية هذه الآيات نحن نريد إذا التزمنا قولا او إذا رجحنا منهجا أو مسلكا أن نكون على يقين في هذا وان الإنسان يقدم بين يديه الائمه والعلماء الذين يحسب أنهم على الحق أنا ما تابع البخاري وتابع للمسلم وتابع لأحمد وتابع لمالك وتابع للشفيع وتابع للذين يعني اقصد في فهمهم ولا فنحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وليس الشفعي معصوما ولا أحمد معصوما لكن إذا اجتمع هؤلاء جميعا على أمر فهو الحق بإذن الله تبارك وتعالى هم لا يجتمعون على ضلاله فأفهم نصوص القرآن والسنة ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء الأئمة المسددين المسددين هذه مسألة مهمة جدا ولهذا بعد المثل واتساع دائرته وبعد تمشيخ الكثير ووقوع الخلاف بين الشباب من أتبع إلى من أجلس من من أتلقى أي المشارب أفضل وأي المناهج أقوى أمشي مع دول ولا مع دول ولا مع دول لا تكن في شك ولا في حيرة ولكن أي أمر تلتزمه التزمه بيقين بيقين وكن على واضحه الطريق فللعلم طريقته وعلى المنهج الصواب الصحيح دلائله طريقه العلم معروف شيخ وكتاب شيخ سلفي وكتاب سلفي وحفظ وتعلق خلاص